بسم الله الرحمن الرحيم طاقمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وتتعون بالحق لقوم يؤمنون إن تتعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوابثين ونمكن لهم في الأرض ونريد زعونة وهرمان وزنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي فإذا كت في عليه فأنتي في يمينه ولا تغافى ولا تحذني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فلسقطه آل فزعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فزعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فزعون قرة عين لي ولكن لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادتنا تبذي لولا أرطبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخفه قصيه فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يفقدونه لكم وهم له ناصحون فَرَادَتْنَا إِلَى أُمِّهِ كَيْفَ صَبَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّتَهُ وَالسَّمَاءُ أَتَيْنَاهُ حُسْنَهُ وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ لِجِبِلِ الْمُحْسِنِينَ ودقل المدينة على حيل غطلة من أهلها فوجد فيها رجل يقتفلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه مرسى فقضى عليه قال هذا من عدل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلنت نسي تغشب لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتل فنستن بالأمن إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين وجاء رجل من أقصى المجينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج إذنينك من الناصحين فخرج منها طارفا يترصب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القوم اذ انا قارعت يا ربي اي يهديني للسواء اسليل اولمّا ورد ما اذ انا وجدت علي امة من الناس يسطون ووجد من ذوهم امراتيت زودان قال ما خطبكما قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما هم تولى إلى الظل فقال رب إني رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته إشداه ما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصف قال لا تقص نجوت من القوم الظالمين قالت إشداه ما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنتحك أحبب نتي هاتين على على تأجرني ثماني حجر فإن أكملت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشط عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيها الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُومُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي أَفْكُ مِنهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَجِدُ حِثْلَةً مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ الشَّاقِي الوَادِي أَيْنَ بِالبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُ سَائِمِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَّ الْعَطَاءَ اَلَمْ نُرِنَا سَهَتَزُّكَ أَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّدْ يَا موسى أقبل ولا مَنْ سَأْقِدْ وَلَا تَقَصَّ مِنْكَ مِنَ الْأَلَامِ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَسْفِرُ زَيْطَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء وَظْمٌ إلَيْهِ جَنَاحَةٌ مِنَ الْضَّرْدِ فَذَلِكَ ضُرْهَانٌ مِنْ الْضَّرْدِ كَإِلَاءِ الْعَالٌ وَمَلَائِكِ إِنَّهُمْ كَانُوا قُلُوبًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَدْ جَلَسْتُ مِنْهُمْ نَسَاءً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِيهَا هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِيُصَدِّقَنِّي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَعْصُونَ لَكُمَا بآياتنا أنتما ومن التبعثما الغالبون فلما جاء لهم موسى بآياتنا بلنا فيهم قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال تسعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي يا هانئ على الطير فجعل لي صرحا لعلني أصلي الى اله لا اله الا الله واني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجلوده في الارض بغير الحق وظنوا ان لهم لا يرجعون فأقذناه وجنودا فنبذناهم في اليم فاغنوا بغ كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ النَّقْرِ عَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ, بصائر لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وما كنت بجانب الغضب إذ طضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا ضالين وما كنت بجانب الصور ابننا ذلك ولكن رحمة يا رب ورحمة من ربك, ربك لتكون برقوم ما اتهم من نذير من قبلك من نبي من قبلك لعلهم يتبترون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنستدع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَ أَهْمَلَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُنْفِيَ لَمَا كُنَّا مَعَ مُوسَى أَوَلَمْ يَسْرُبْ بِمَا أُنْفِيَ مُوسَى مِنْ قَضٍ قَالَ مُوسَى قَرْنِي تَزَاهَرَا وَقَالَ إِنَّهُ اللَّهُ قلت بكتاب من عند الله هو أهدا منه ما أتبع أتبعه, أتبعه إنكم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعل أنما يستبعون أهوائهم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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۚ نَحْنُ خَاصُّونَ مِنَ الرَّبِّ إِلَّا الَّذِينَ قَبِلُوا إِسْلَامًا أولئك يؤسون أجرهم مرتين بما صبروا ويجررون للحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا ندفع الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك أن تقصف من الضمان أولم يمكن لهم حرما آمنا يدبى إليه دمرات كل شيء فمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلتنا من قضية دطرت معيشتها فتلك مساكلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواردين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 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا ترقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيل كمن متعناه متاع الحياة الدنيا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 فبضأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل اجعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهزدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجدتم المرسلين فعن يشعليهم الأنباء يوم الدين فهم لا يتساءلون فأما من ساب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المصرحين وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عائتم الليل سطمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل ارائيكم ان جعل الله عليكم منها رسردا الى يوم القيامه من اله غير الله لا ياس يفون بليل تظنون فيه افلا وَأَمَّا رَبُّ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلِتَدْعُوَ مِنْ طِقْمِهِ وَلِتَدْفَعَ مِنْ طِقْمِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يسرون إن قارون كان للقوم موسى فبغى وَأَسَلْنَاهُمْ مِنْ الْخُنُسِ نَأَمَتْ حَرُولَةٌ بِالنَّقْصَةِ لِلْقُوَى إِذْ قَالَتْ لَهُمْ أَرْهُمُ لا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَأَذْكِرْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ مُسْتَعْمًا ذَا ولا تنت نصيبة من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المسجدين قال إنما أوجته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الخُرُون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة ووَأَصَّرْ جَمْعَهُ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُدْرِمونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ بِذِنَّتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي أقارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينشرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبصق رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لفسدنا ويك أنه لا يسيح الكافرون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 من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وَالرَّبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَادِ الْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِهُمْ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يَلْقَى إلَيْكَ الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ضَاهِيرًا لِلْكَافِرِينَ